الله اكبر الله اكبر أشهد على لا إله إلا الله أشهد على الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رب الله أشهد أن محمد رب يا رب صل على الله حي على الخلام الصلاة خير من النوافل، الصلاة خير من الله.